124. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاس يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظن عبد الله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله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 والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إن ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنون تكونوا كالذين كفعوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزّا أو كانوا غزّا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا قُلْ يَجْعَلُ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَوْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ قَيِّرٌ مِمَّا يَجْمَعُ